بسم الله الرحمن الرحيم تلك ايات الكتاب المبين لعل كباخ عن نفسك الا يكون مؤمنين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 باء ما كانوا به يستهزئون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 اُمَّ فِي الفِرْعَوْنِ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يَكذِّبُون وَيَضِيقَ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ سَأَخَافُ أَن قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ فَأَتَيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَا بِتَّفِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَ كَلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَهَ بَل رَبّ حُكْمَ وَجَعللَن مِنَمُرْرسَلين وَتِلكَ نِعمَّةٌ تَمُُّهَا عَلََّْ أَن عَبَّتَّبَنِي إ الصَّائِين قَالَ فِي الرعونُ وَماَا رَبُّ الْ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ مُقِيمِينَ قَالَ الَّذِينَ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ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 قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ أُلُبٌّ نَّظِرَ قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عليم يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَا عَذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا ارْجِهْ وَأَخَاهُ وَبَعَثَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرًا يَأْتُكُم بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ فَقَالَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَأَنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَا نَعَمو وَإِنكُمْ إذََّ مِنَ الْمُقَْرَبِين قَالَ لَهُم مُسَاءأَقُمَا أَن تُمُ الْقُون فَأَلْقَوْحِبَالَهُم وَعيصِيَهُم وَقالَاوا وَقالَاوا بِعِزَّةِ فِي الرَعونَ إِا لَ نَحْنُ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 قالَا آمم تُمْ لَ قَلَ أن آذَنَ لكُمْ إِهُ لَ بِيركُمَّ عَمَكُم الصِحرَ فَلَ سَوْفَتَعَلَمُ لَقَططِعََّأَيدِيَكُمْ وَْرجُلَكُمْ مِنْ خلِلَافِون وَلَ أُصَلّبًاكُمْ أَجَمَعين